أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين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 يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين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 بسلطان مبين وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا قَوْمٌ مُجْرِمُونَ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 in de ha, in de In de ha, in de mounta, in de in in أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قوم تُبَّعٍ وَالَّذِينَ من قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Inna jongen al het leven, in jongen van het leven, in maulan van het Inna in jongen طعام الأثين كالمهل يغلي في البطون كظل الحميم خذوه فاعتنوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم